إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من انتا ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك مِنْ منا من شهيد وَظَنَّ أَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ لَّا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِمَّا يَسْأَمْهُ شَرٌّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِن ذَاقَهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي لا يقول أن هذا لي وما أظن ساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن فلن ننبئ الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذدوا عارٍ عريض قل رأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به ثم كفرتم به ما نظل من من هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في لفاق وفي أنفسهم حتى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 والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض أنا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل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 وَمَأَخَتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلَى اللَّهِ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبِّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإلَيْهِ أُنِيبَ فَأَطِيرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِن لَّنْعَامِ أَزْوَاجٍ يَذْرَأُكُمْ فِيهِ لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْءٌ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 الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحجون في الله من بعد مسجِّبَ مِنْ بعد مسجِّبَ له حجتهم داهزة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان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 صرنهم من دون الله، وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِن قَبْلَ أَيَّتِ يَوْمٍ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِن مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِن نَكِيرٍ فَإِنَّ عَرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا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 يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم أو يزوجهم ذكران وإناث ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر نيّكلمه الله إلا وحيا إلا أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ مِنْ وَرَاءِ أو أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا إيمان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 وَكَانَ رُسُلُنَا مِنَ النَّبِيِّينَ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَاهُ أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَظَاهِرَ الْأَوَّلِينَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خلقهن الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ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 إلا قال مترفها إنا وجدنا آباءنا على أمة وَإِنَّ على آثارهم مقتدون